وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ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 زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطورة من الذهب والفضة والقناطر المقطورة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متع الحياة الدنيا والله عذده حسن المأاب قل أءنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضا من الله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 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكْرُكَ الْأُنْتَ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيِّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 بغيرهم بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 فَمَنْحَدَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَالَوْ فَقُلْتَ عَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تُمْنَ أَبْتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ لَعَنَةً اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَائِنٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشَرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَقِلَّ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ هَؤُلَاءِ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفه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 ولا يأمركم أن تتخلوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة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 ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل من وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق و الدينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا تَنَالُ البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 فَمَنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَلِذَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُوْصَدَ قَالَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ الْتَائِبَةِ رَأْحِنَّ فَوْهُمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ وَضْعَ الْنَّاسِ لَاللَّذِي بِذَكَّسَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يتعلون آيات الله آناء الليل وهم يستجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.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 يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا بطاعة من دونكم لا يألونكم خبلا ود ما عنتم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 وقالوا عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم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 ان تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمُ أَنْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّ نِدّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ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 فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَقَلَمَتْ لَهُ يَدُنَا وَمَن يُنقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا اذا سطا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين لله مولانا وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما واهم النار وبئس مسوى الظالمين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن أَوْ أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك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 ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع ردوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 وقيل لهم تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دِفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم فلا تخافوه وخفوا إن كنتم مؤمنين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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوهُ فَنَبَذُوهُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحذبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ